الحمد لله وسلام على عباده الذين أوفا. آللهم خير أم يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت سموذ بطواها إذ بعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف اقبها صدق الله العظيم جاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفو نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالداعم الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا مفصولي تسلم ونصحى بقناة جديدة صفوة الصفو بارك الله فيك سيكون الموضوع في هذه الحلقة من شايات الله كما المحنا في الحلقة المنصرمة عن قوم سيدنا صالح نفس السيناريو نفس الموضوع يتكرر هو هو بحدثيره لكن كما تفضلتم فضلاتكم قبلا باختلاف الأسماء واختلاف الأزمنة والأمكانة مثلا الكفر ما زال سادرا في غيهية على كفر المشرك ما زال مشركا معادات أهل الحق ما زالت من أهل الباطل صراع الحق والباطل صراع النور والظلام اتهام الدعاء بالسساها وهؤلاء صفة الدعاء يعني فا أو أكبر الدعاء أو أمة الدعاء فا في شفاهه قد كنت مزدوم فينا مزدوم قبل هذا إن لرتك في شفاهه أنت مجنون كذا وأشياء كذا هذه الاتهامات المستهادة فا الذين من حولك أناس لا قيمة لهم لا وضع لهم في الم كيف نجلس معه هؤلاء هذه أفكار مغروصة اتنا بمساعدنا أنت الذي تط يعني تريد أن تحدق وتظهر لنا كذا وكذا قولوا هذا قصة واحدة <تصفيق> يعني اذا الكفر مذبحة واحدة بوضوح. <صف> لا <جاينا تصفيق> <حيوة> يعني نسعى الان في قصة سيدنا صالح وقومه <تصفيق> <تصفيق> والحوار <تصفيق> الذي دار بينهما وكيف اثر فيهم. <تصفيق> بارك الله فيكم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إذا مشاهدينا الكرام تمعنا الأعزاء مع سيدنا صالح وقومه وأفات قومه وصفاتهم وإلى أي شعوب بلغ في العلم وفي الثروة وفي الحضارة. وكيف كان حوار سعيدنا الصالح معهم ومن قصة واناقة واسئلة اخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساطة البحث مع الدعاء الاستميل كبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مع صفوة الصفوة فاصل ونتابع صفوة الصفوة سيدنا الكرام مستمعينا للأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى وصفة الصفوة ومعنا المراحل وضيفين الكريم الدعاء الإسلامية الكبير فضلت أشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضرتنا في, في البرنامج صفوة وبداية نود نظرة عامة أو نظرة فوقية على قصة سيدنا الصالح وقوم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على سيدنا رسول صلى الله, صلى الله صلى الله عليه وسلم الله, صلى الله. القضية القضيه هي قضيه الحق والباطل منذ ان وجد ده ابونا ادم وعدو الله ابليس نعم على مر التاريخ نفس القضيه اللي دمرت قوم قضية فود مع قوم نفس القضيه اللي سيدنا صالح. صالح مع قوم نفس القضيه نفس القضيه, القضية. عباد الله ما لكم من اله غير الفرق ايه دول ساكنين في جنوب الجزيره العربيه التانيين دول ساكنين في شمال الجزيره العربيه فقط يعني ده, ده يعني ده ده يعني هناك على على حدود العقبه هناك على حدود فلسطين في هذه المنطقه يعني مدائن هؤلاء أو مدائن صالح معروفه الى الان المكان النبي صلى الله عليه وسلم مر مره ابوك كده على القريه ترى صاموثه هذه فالصحابه اخذوا من الابار وعجنوا وبداوا يطبخوا قال ماذا صنعتم؟ قال يا رسول الله أخذنا وعملنا العجين وتدخل قال أهريك هذه القدوس وأطعم العجين للبع... للإبل فلما اقتربوا من البئر إذن كانت تشرب منه الناقه وهي معجزه سيدنا صالح النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم حذر الصحابة وقال لا تدخلوا هذه القرى إلا ذاكين وإلا يصيبكم ما أفضه لأن يبدو المكان نفسه وكأن المكان صار عليه لعنة يا ولاد بدر العالمين لأن أحد الصحبة مرة لعن ناقته فقال خليها لا تصحبنا بهيمة الملعونة والملعون هو الم من ربعة الدوا ولاد بدر لأن الذي يلعن ولاد بدر هذا تحذير إخواننا ونحن في رمضان ونمسك ألفينا تسمع أمسك ما بين فكيك وأمسك ما بين كفيك نضمن لك الجنة فالإنسان تتساكد سمع عن اللعنة أن اللعنة تتسعد إلى السماء يعني إنسان لعن إنسان فتغلق أمامها أبواب السماوات ثم تعود لتبحث عمن لعن فإن كان أهلا لها وإلا تعود على من لعن الله أكبر فالنسألة يجب أن تتسعد ولا نلعن إلا من لعنه الله ورسوله فعس ألا على لعنة الله على الظالمين على لعنة الله على الكافرين ملعون من غير معالم عالم الأرض ملعون من وسر ذب ملعون من كذب هذه بالنصوص لا نلعن إلا بالنص نعم فوجب أن نمسك أسرانا كنا فكأن الأرض التي صيرت عليها هذه المعاصي والكفر والجهود والنكران لأن الرسول لا يريد من صحابته أن يدخلوها وإن دخلوها فليدخلوها باكين والثراث والثرور والعبرو مصريين، لأن لا لا لا يريد لهم أن أن يبقوا في أرض المعصر. المهم سيدنا صالح يأتي للقوم، نفس القوم ك كأنهم قوم عاد. هذول درعها هؤلاء عادها أولئك سموت. سلام. هذا سيدنا هود هذا سيدنا صالح عبود عبود الله ما لكم من إله غيره. مع تغير الأسلوب في التهكم والشخرية والهجوم، لا صالح قد كنت تفينا مرجوا قبل هذا. يعني خذ. عندك كنت رجل عاقل وراجل طيب وعاش معانا في تجودنا توحيد وعبادة رب واحد وترك الأصنام وغيرها وااا يعني أشياء كم كمن عبده من قبل يعني أنت كنت كنت فينا مرجوا قبل هذا يعني أنت كنت عاقل فصار لا لك فأتى كلامه في عبادة الله الواحد الأحد جنون أو لا لا, يغ... لا غير مرغوب فيه على خل واحد كذا في العائلة ألف ألفين وستة ميلادية ألف وسبعمائة سبعة خل بنت كذا تتحجس في العائلة في رمضان كده فجأة كذا شاف البرنامج بأحد العلماء تأثر قرأت يا ربنا المهم هذا لا ال... ما يعني ماذا ترسل ما ما أمر الله به أن يفترض بس, بس بس والعائلة تستمع والله إذا كنت لطيفة قبل ذلك يعني بصراحة تكفيه وما إذا حصلت الموضوع ويعمل الحوار معها في التلفزيون هو ايه قصة؟ قصة ايه؟, إيه قصة للحجاب والحجاب بو <تصفيق> قصة واحدة كانت عاصية متابة زي بزرط راحب كانت بيش عبدالقام متابة واحدة كانت عارية متابة يعني ايه؟ <تصفيق> رجع على الاصل الاصل الاصل الان اصبح مكروها ما عليش؟ وهو يكرر ما دي قريبا ما... ما... تخ... ل... لماذا نحن ندرس في صفوة الصفوة واقعنا المور نعم. حتى نعود الى هذا الخط خطه الصحيح يا نفس القضيه ولد انتقام بدا يصلي في المسجد في ايه خير ده ابوك عمره ما راح المسجد الا يوم الجمعه ايه اللي رايح المسجد الجمعه المسجد رايح انا عايز اعمل ان يحتاج يجيب عمه وخاله وجده وتجمع العائله صارت كأنها كان حالة مرضية طب كنت فينا قبل هذا نفس القضيه لا لا لا اذا يا سيدي الجماعه دول ما ما يعني ما نحن نحن وكاننا ناخذ خطاق ومعات وناخذ خطاق او قوم سمو لاحظوا النعل بالنعل والعذب النهر بالله علينا سلم رب, رب. النبي صلى الله عليه وسلم يغير حذوه النعل بالنعل أولا نفس الخطه كلمة النعده هذه لما تدل على سفلة. على على شيء سفلي صح مثلا بالعقل ده حته مش عقله حذوه ترى الواحد ناشي ماشي ماشي انت انتعال القضية. وليس التفكير فيها فنفس الحكايه وبعدين هم مجتمعين كده قوم وجاء سيدنا الصادق الى الله عز وجل هم ناس درسوا جيولوجيا المنطقه او الطبوغرافيا بتاع المنطقه كما يقول علماء الارصاد درسوها سنتيمتر سنتيمتر مترا مترا عارفين مداخلها ومخارجها نحتوا الجبال بيوت فارغين عملوا قصور واتخذوا من السهول الأرض الزراعية وبساتين وحضارة قوية يا ربطيبي أبصالح إذا كنت نبيا حقا ورسولا حقا نريد من هذه الصخرة أن تنفجس أو تنفجر عن ناقة عشراء طويلة بيضاء اللون يعني مواصفات موصفات لناقة عشراء يعني حامل في الشارع العشر تضع عن ناقة وعشراء وبقى اللون وطني ده اصل هو وصف وصف لما الناقه تحديدا اولا هم أصحاب راس فاسم فهم يعرفوا كل نوق المنطقة يعني خلاص انا من الصحراء هذه ناقة هذا لهذا انا غير موجوده ناقه ماقه وصف لا الله يرضى عليك يعني مش كانه في فيلم خيال دي لا تصدقوا عفوا قال وإن خرجت الناقة توملو قالوا بره نعم توتون العهود وروماطيق خلونا نعطيك عهودنا وروماطيقنا مودوا إيديكم مدوا إيديهم طيب جيد يعني ناقلة وخرجت وده الناس لا داخيش واحد وإذا بالصخرة تنفجر دع صالح وربه نعم يا رب يا رب يا رب سبحان الله فأستجد استجد خرجت ناقع عشرة بيضاء اللون طويلة كل المواصفات وبعدين سيدنا صالح العيون قال هادي هي ناقة الله لنا قتي ولا ناقة حد ناقة حسن يعني آه, آه بس فيها آية هي تشرب مياه آباركم كلها في يوم تجي عند الآبار وتضع فمها في البئر تنهين وفي البئر تنهين خلاص؟ الابار كلها في يوم؟ في يوم واحد في اليوم الثاني هتعطيكو خدكو لبن أي حد يجي يحلب يحلب منها لبن معروف ان الناقه لها كم محدود من ال من الحلب صحيح, صحيح. صحيح. صحيح. لها اهتمام معين كما ان لها كم محدودا من الماء من فقمان. فقمان. فكانوا يعني هتعطوها لها يوم م? ولكم يوم لها شرب ولكم شرب خلاص انتم لكم يوم تشربوا فيه الماء واليوم الثاني افطوكم لبن وهي يوم تشرب الماء اللي عندكم ب بهذا التبادل. يشرب الماء ورضو تشربون اللبن. تمام؟ يوم ويوم يو ويوم جميل. الحمد لله. فكانوا اليوم الذي تشرف فيه الماء يخزينه هم الماء بالليل لأن لا تترك لهم ماء. والبئر الأبار متجددة <تصفيق> رضو دنيا من الله. ونعم بالله. ولا ينقص الماء في ثمن إلا لمعاصي عصاها العباد رب العباد. عبادا؟ ولذلك كان السؤال السسقاء ونفس رأس السسقاء لها شروطها ولكن نخرج جميعا. بسياب قديمة ونخلبها ومعنا نساؤنا وأطفالنا وحيواناتنا لا نغير مخلف ونفتي إن الله عز وجل وندعو الله اللهم يعني أنزل علينا الغايس ولا من القانطين بفضل الله سبحانه وتعالى ينزل ماء أما نخرج كده بنفسه بندعو عربتنا لا وبعدين نعمل مطر صناعي ونحاول ونحل ونحل ال المياه البحر ما نعرف محتاجين من أشد منا قوة لا لا يعني ينسى بالنعمة المنعم، ينسى بالنعمة المنعم، وبعدين للأسف يعيش في همه وغمبه. لماذا؟ لأنه عصر الدهاء. لو اعتدنا أن إنسان اكتئف لسبب دنياوي، دنياوي بخلاص إذا هو إنسان ما ما عنده إيمان. لو اكتئف لسبب أخروي كفي مثال حسناتك. لما تحمل الهم الدين، هم الدين وهم الدعوة وهم ال الناس. هذا الهم وهذا العوز سبحان الله. يقول ولو صود الحزن والثيابه فلنتجد طبيب الثيابه على على برئنس مع خلف لو الحزن يخبث الثياب سوداء كل كله أسوأ لكن لكن لا في فرق بين حزنين حزن مأجور وحزن مأزور مأزور يعني عليه وز عليه وز حزن مأجور أن تحزن للدين ولهام الدين ولذلك قلنا من قبل أن لما جمعنا مائة وعشرين موقفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستين موقف في الفرح وستين موقف الحزن وجدناه كان لا يفرح إلا لدين ولا يحزن إلا لدين عليه السلام كلنا صلاتنا صلاتي وما خياي وما ناكي بالله رب العالمين باش ذكره وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين المهم هذه ناقة الله فلا تنسوها بسوء ظلت آية ظهرته عين الإيمان لم يؤمن لم يؤمن فظلت الناقة شعار الكفر بالنسبة له أنت كنت منتظر إياهن تومن عينا معجزة جاءت المعجزة, جاءت المعجزة, المعجزة و... وهي متواجدة ومعجزتها عجيبة معجزتها عجيبة أما تشرب الماء يوما وتسقيكم جميعا وأنتم أصحب نوق وتعرف ان الناقة لا تكفي يعني حلبتها إلا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل فامرأة لها بنات جميلات مشهورات بالجمال في القبيلة جاءت لرجل من عدة القوم معروف يعني, بأنه يعني في كراهيته لسيدنا صالح والنبوة والرسالة قالت له إن قتلت الناقة زوجتك أي بنت من بناتي تختار كان معه صديق له يعني الثورة تحركت بامرأتها طب النهاردة طيب المراه ان كانت صالحه جلبت لك الرحمه كلها وانزل عليك الخير كله وان كانت, كانت غير ذلك فسي بها الصالحه عذب بالله رب العالمين فيعني في الحياة عن تصير يعني مرضا في صوره رزق يلا يا, يا, يا, يا رب يا رب. سبيل رب. سبيل سيد سيدنا عمر اللهم اني اعوذ بك من امراهك برات مني حتى كتمتها أدركت من سيئة أذاعتها سبحان الله بسعيد بسعيد بالله وما أكثره النور ربنا وره. ربنا يرضى ربنا يرضى إن شاء الله نتساءل صلاحات إن شاء الله ربنا يبارك فيه يا رب لنتسونا صالحات كثير من المشاهدين الحمد لله وذا وإلى ما شاهدوه بالضبط ودّت وإلى ما شاهد مال المشاهد هذا البرنامج هو هكذا لا أبدا لا وبرضو من نع نع نع نع نع نع نع يا رب فا فقضيت بداية خطوات الشيطان فقضيت إن قتلت الناقة فكان في القوم صالح كلهم صحيح كفار ولكن عندهم حد من الخلق فما أحد يستطيع أن يقترب من الناقة بسوء لأنه خائف فكان فيهم تسعة والتسعة ترات والتسعة ترات والتسعة ترات <تعلم> يا تطعنا هؤلاء التسع هم اللي قاموا وشجعوا هذا الرجل على نفسي أنا تعاطى تعاطى إيه خمرة لا أستطيع أن يدخل عليها لهاي بسحة فرجل الأول لا إلهي لا يعني ما ما على هذا ما يحدث الآن تماما هو <تصفيق> هو فتعاطى مسكرا شل بقرة عقر الناقة آخر يعني نبحة، نبحة، وهرب سقبها أو فصدها ابنها يعني هرب كانت ولدت هرب ب تروح تشرب معها إيه ابنه هرب الفصيل واقف على الصخرة التي خرجت منها أبها وصاح ثلاثة صيحات كانه نذير، فقال سيدنا أصف... سيدنا أصف... صلاة متعة وفي ذلك ثلاثة آيات ذلك وعد غير مكتوب رجعوا البيوت متعوا ثلاثة ايام بعد ثلاثة ايام يحصل له. كان خلاص يعني بيقول ايه اسقطت في ايديها خلاص اصبح كان هذا يوم الخميس كما قال كثرة من المفسرين المهم اول يوم ثاني يوم يعني لما اصبع من الجمعة اصبحت وجوههم كلها ففراء نصور ريزي نكون ايه مريضة او عليها وجل وخوف في اليوم التالي يوم السبت وجوههم حمراء كأنما أثرتها الحسباء حمراء كله أحمر من الخوف الشديد ثالث يوم أصبحت الوجوه مسودة كل الوجوه مسودة بغضب الله سبحانه وتعالى ثم جاءت الصيحة صيحة من أعلى ورجفة الأرض من تحت أدل يعني زلزلة وصيحة في نفس الوقت فأصبحوا في زيارة مجاسبة تألم يغنوا فيها كان ما شافوا عز ولا خير ولا ولا هؤلاء التسعه الذين كانوا يفسدون في الارض ولا يصلحون اليس بيننا تسعة الاف وتسعة مليون وتسعين مليون مفسد في ارض الله من المسلمين أنفسهم بلى طيب يبقى, يبقى هو من رحمه الله بالبشر انه منذ ارسال رسول ده الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب الامم بإيه بسنه العامه بهذا الشكل بهذه بهذه الصيحة رجفة الطوفان الزلزال هذا حجب عن أمة سيدنا محمد من لكن, لكن هذا العداء الذي نسمعه نحن بيننا وبين رب العباد عز وجل ونصنع ذنوبا كثيره تحت أي عناوين من العناوين الله لا يسجد هذا سخف الله وغضب الله علينا لا بد من العودة لا بد من العودة فبهذه الصيادة سيدنا صالح يمثل الدعوة رسالة الله كفر الكافر عتو الكافر الجمود الجحود النكران الاستهزاء التحدي طبعت لنا معجزة جاءت المعجزة تذبوا المعجزة ثم أنهوها بعد أن حذرهم بشديد ناقه الله وسقياه اياكم أن تقربوها إياكوا أن سبحان الله فلما قتلوها أقول كذبت كز... سامودو بطغواها, بطغواها. سامودو اللي هم قوم. يت... دول, عادل عادل دول آ... آ... آ... عاد الثانية؟ نعم دل عاد الثانية. أقولنا عاد الأولى. آ... آ... في الشمال دل دل ف... ف... عاد الثانية. ورد فترة زمنية مثلا بينهم؟ نعم يبدو أنها متقاربة لأنه عم يقولوا يذكرهم. يردوا يذكرهم. نعم نعم نعم. كذبت سامودو بفغواها. كذبوا بال بالآية التي ظهرت لهم لأن... بناء لأن... على طريقة هذه آية طاغية يعني آية واضحة إذا تقول لك هذا جمال طاغي هذه قوة طاغية فالآ الآية طاغية يعني واضحة المعالم لا أنت ولا وهم الذين طلبوا وهم الذين طلبوا م. يعني يعني لما استعجلوا قوم عاد الريح جاءت هذا عارض من من جاء العارض رط عنهاهم أنت طلبت معجزة محددة هم اللي حددوا المعجزة يعني وجيهات تأتي على يد النبي ليس ببنان على طلب الايه ولكن ياتي النبي بمعجزته هم هم الذين حددوا المعجزه صحيح صحيح نحن نريد نوري وكذا من هذا المكان وحدد المكان هم. المكان يد سبحان الله هذا هذا الرجل المجرم انبعث اشقى اشقى, الـ الـ أشقى, أهل أشقى, المدينة. أشقى هل هم كلهم اشقياء هذا أشقاقهم هذا رئيس القسم إذن بعد على على تدري يا علي من أشقى الأولين وأشقى الآخرين قال من يا رسول الله؟ قال أشقى الأولين وحيمر ثموت الذي ذنكم أحمر الوجه إذن بعد هذا هذا هذا الذي عقر الناقة صالح وأشقى الآخرين قال يا علي الذي يضرب هذا فيسيل الدم على هذه بيضربك عليه على قرنك. سيدنا على سيدنا على تحمله. تحديدًا. تحديدًا سبحان الله. ستتخضب فتختبب لهية عليه الدم. وضربه عبد الرحمن بن ملجم على على رأسه حتى ما ورد سبحان الله. فف فتختببت لم يطعن لا. هاي... على رأسه, على رأسه. سبحان الله. الذي يعبد رأسه سبحان الله عزيز الله. آه آه. ص صفرة صفرة. أشقل هذا أشق في الأشقل نسل بشريًا. أشقل بشريًا في هذا الوقت. ها عاقل وناقة الصالح. والهذا وده، واللي هو هو إيه هو تمرد على عدة مراحل، يعني يعني تمرد على شيء واحد، لا أولا هذه ناقة الله خلامة خطير، بيه بيه بيه بيه، لأن هذا ما وده محمد خل البنات السيارة هذه هي سيارة فرجل إعلام، مثلا بس السيارة فرجل مسجد احتاط <مت> شوي صحيح بيه سيارة جميلة فلان لما دي دراجه على الولد المسكين بيجيب لنا الشاي انت لما تيجي على كده وتطلع بالدراجه بده يعني يعني مش منطقي اخاف شديد لو جبت حاجة كده ونزلت على السيارة بتاعه راجل كبير مشكله الله الولد ده مثلا الاحسن والله بالله هذه ناقه الله خلي بالك دي ناقه الله والولد ناقه الله وسقيها تحذير من طرفي من ال ااا أنا ناقض ناقض الله بأن تحرمها من الإيمان أنا شرط فهم ما ما ما استطاعوا أن يحرمواها توجس وخيفة خافوا من الحرمان لكن الآتول فكذبوه فكذبوه في ماذا؟ فكذبو في ماذا؟ أولًا كذبو ان, أن لا كذبو أن هذه إن كانت ناقض الله حتى لو, لو مقتنعين أن خطر حوالي بيسووا شيء ولما يعني تقتل؟ ما؟ ولماذا تقتل؟ لأن هي المعجزة الباقية التي تذكرهم بأنهم خاص العهد مع قال عليه السلام امكثوا على ناقه العهد فهو ما الذي يمثل نكث العهد المال المال المال الجاني لا يحب الدليل الله, الله. يرضى عليه هو الناقه هتخرج ها ولو خرجت تؤمنه ناخذ المواثيق والعهود اخذ المواثيق والعهود صح. فمن يمثل مواثيق والعهود هذه الناقه الناقة شهده عليهم فلا بد من قتل الشاهد وهذا ما يحدث وهذا سبحان لا بد من قبل المهم مبتدع و بدعه عجيبه الشكل تمام تمام تمام بوز سبحان الله العظيم اسمك ايه طيب هو من سبب في الفتنة و سبب في المشاكل مم. أنت ما عند دعاء فما جففوا المنابع مم. المنابع عم فعل هذيل زي زي من عند الدعاء فما جففوه جمدوه صح أعطي موضوع واحد يتكلم فيه من ورق ما يعني سبب سبحان الله وإن لم يلتزم يمنع من يوم نعم نصه القضية القضية أنها أنت وزيك يعني أنا ادعو العقلاء من قومنا اننا جميعا في سفينه واحده وسفينه النجاه تلك التي توصلنا الى بر السلامه سفينه النجاه هي السفينه التي قال عمر عنها كنا اذلاء قبل الاسلام فاعزنا الله الاسلام فتبتغينا العزه في غير الاسلام اذلنا الله لان هؤلاء لا يكنون لنا خيرا كمسلمين لا يكون لنا خيرا يا اخي الدين في كل شيء ما علاقه الاعلام بالدين ما علاقه الاقتصاد بالدين ما علاقه الفن بالدين كل شيء ضمن دين دين دين سبحان مم. الله ان اخلصوا ففرقت على المناقض بدل على المناقض على المناقض على الدين إيه؟ داخل داخل الكنيسة داخل المسجد نفكر في دور العباده ونحن نقول لهم ان عباداتنا كلها تسوي جزء من 62 جزء من ديننا ان عباداتنا ان ايات العبادات عندنا تسوي جزء واحد من 2 62 جزء من الدين فقط فقط يعني ليس الدين الاسلام دين عبادة الدين عبادة هو نتراها بونوع ونجلس في الرهبان المسجد المسجد أمطار في أمطار والصلاه دقائق بعد دقائق لكن بالصلاه هذه عشان تحافظ عليها ذيها في دقائق وتحافظ على الأمطار بتاع المسجد لابد ان أن تضرب في الارض كلها سعيا وقطعا وجهدا وتخطيطا وتنظيما حتى إننا قلنا إن المس أجدادنا لما قزموا المساجد كانت المسجد يعني صغيرة خرجت منها عمالقه ولما عملاقنا المساجد خرجنا منها من العقذام. بس, بس, <تصفيق> بس في القضية أن تكون الباب من باب ومن داخلها من خشب من الأفاة التي منية بها وبترية بها قوم سيدنا صالح قالوا أبشر منا واحدا نتبع يعني هم يعترضون على بشريته ولكونها منهم أم يعترضون على ماذا؟ على الرزالة أصلاً؟ لا لا هو معترضين أساساً فلازم لما المعترض المعترض يعمل لك إيه؟ لك أي سبب تافه طب أنت انظر إلى ما قال الرجل أنت مؤمن بفلاه أم أنك عايز تخبط في شخصيته؟ اللي ما أناس عسأل هذا التسول أربط مع حدث في عهد سيدنا محمد عليه السلام تقريبا لا. نفس الكلام نفس القصي نفس أنزل لا. هذا القرآن على رجل من خليتين عظيم عظيم يسمونه رحمة ربك هو عايز يحدد من الرسول كمان. وأأنزل عليه الذكر بيننا, بيننا. بل هو أسباب الأشر. آه. أبلهم في شكل من ذكر بل لما يروق على هم هم هم يرفضون الرسالة مع صارحته. رأ... لا لا هم رفضوا الرسالة أساساً. أصلاً. أصلاً. لا ولكن جاء جاء ضبط واحد, واحد يا حمودي يجيب, يجيب عنوان لا حسيات عن له. ثم يكتب يفل حسيات. يكتب يكتب حسيات. وبعدم طبع عنوان. يعني <تصفيق> <يجيب> هو الوحيد واحد ولا <تصفيق> حسيات القضية. كذا وكذا وكذا وكذا. وكتبه على الملف إيه قضية فلان. صح. لكن لا. فعمل هو عمل هو. عمل قضية. وبحث عن حيسيات. من ضمن الحيسيات. من أبشر واحد من منا. واحد منا واحد. ليه ليه لماذا؟ أوقع عليه الزيفر من بيننا ليه لماذا؟ هذا هو الاعتراف. طالع. لو تحس أبشر رأسه إيه؟ لو عز ملك؟ عز ملك. عزنا. ولو جاء الملك بكذبه. وقال بشر منا واحدا يعني هم عايزين اثنين ثلاثة أشخاص مجموعة يعني مجموعة مثلا حتى كنا كلام مقنع من الله أنت <تصفيق> أنظر إلى ما يقوله هذا الواحد بالضبط الفكرة يقولها وهم أصحاب منطق يعني يبدو أنهم في في عندهم حكمة وترى دا وضابط لهم صفات صفات الراعي ولكن ولكن الأثاث عند الحق واصطدموا بالحق ألا أبسطنا واحد مع معكود واحد منا واحد ماملأ لا لا لا طب بيجيبونا خل الأجنبي حول لقطة نبدأ فواد فغير أي ربنا سبحانه وتعالى يقول في أي أخرى كذبت ثمود وعدن من النظر آه النظر بالجمع جمع نذير ليه هل كأنه صالح أيضا نذير؟ أكمل أيضا نزيه أيضا حرف ليه بين نظر معنى وال- واحد, واحد نعم. النذيريني. نعم. غل... غل... غل... لو ارسل إليهم نعم. ألف نذير لما امنوا به الله. علم الله منهم ان هو اكذب كذب الرساله في شخص من شخص واحد شخص واحد طب الرسالة دي يحملها ألف يكذبهم أيضا؟ لن يقفنوا على لا, لأ, لا لن... يقفن مش واحد وعشرة. ولهذا استحق عليهم العذاب. الله يرضى عليه. ما إذا لو أرسل عليهم ألف رسول ما كذبوا بألف رسول. لا لا طيب. هذا المنطق. شوف يا أمة لما لما لما الرحمة تدخل القلوب غير لما النقم تسكنها. لما الرحمة تسكن القلوب دخل ثلاثة من العلماء جلسوا مع بعض فانتعن ذل الله سبحانه وتعالى. ما عزنا فقال أولهم يا رب أنت أمرتنا أن نعفو عن من ظلمنا. نعم. ونحن يا رب ظلمنا أنفسنا وظلمنا ديننا فعص عنا الواحد واحد, واحد. استرحم الله سبحانه والثانية يا رب أنت قلت لنا لا ترد المساكين إذا طرقوا أبوابكم ونحن المساكين بجابك فلا تطردنا وقال الثالث يا رب أنت قلت اعتقوا أرقاءكم عبيدكم يا رب. ونحن أرقاء اللهم اعتصمنا من النار واتصلنا تجنب فلما الرحمه تسكن القلوب <تصفيق> لما القسمة تسكن القلوب هذا <تصفيق> إنسان ناس يعني دخلت الرحمه إلى قلوبين فهذا يتودد إلى الله أما الثاني ده أبشرنا منا واحدة ما نتبعه سبحان الله ليه إن إذا لفي ضلال وصعف خير وكبر أيضا ده احنا لو لو لو نمنع هذا نضل <تصفيق> وصعف عند روح النار هلا اللو... سعيد... سعيد الانحراف وما لو لو اتبعناه يبقى احنا هنبدا ازاي ب... باي, بأي منطقة عجيب, آه آه عجيب. صح. صح. آه لم تصور هل صورت الايات قوما امنوا مع سيدنا صالح مثلا اه طبعا طبعا نجدنا صالحا والذين امنوا معه سبحان الله نعم في الحقه يقول كذبت ثمود وعدم بالقارعه نعم نعم سمود و عد عبد اولا نعم, حسب نعم, نعم نعم نعم الزمن اه هنا تقديمه تأخير بالقارعة اية القارعة أي اولا اولا اما القارعة التي سوف تقرعهم اللي عذاب الدنيا او كذبوا بالقارعة وهي اسماء الايه بان الاسورة اللي احتاجها اسماء الايه الحق, الحق فمن اسماء اليوم القيامة الحق قارع والقارعة قارع ف فهو سيدنا كذبوا باليوم الاخر كذبوا اليوم الآخر وكذبوا بما يقرعهم ويحق عليهم في الدنيا من عذاب طب طبقتنا نقطه للنقاه هم كانوا يعتقدون انهم اذا ماتوا سيبقوا عايشين وعزيز حمده لما الواحد يقلب التوراة لا يجد ذكرا لا لصالح ولا ولده أبدا ما هو ال المسكين اللي كان بعاد ببيحلف ويضيف ويحط وتأه <تصفيق> ما خبر يبدو مزع مم مزع, مزع نزع ثلاثة أربعة ورقات من التوراة فما أشرح ومن ضمنها الدار الأخيرة شد الأخيرة معه كتاب السماء وما فيش آخر أيه. في في في أي القرآن الكريم وفي ثمود القيلة لهم تمتعوا حتى حتى حين حتى حين حتى حين مقصودها بعد ما قلت فضلكم ثلاثة صحة ثلاثة صيحات تنتظر ثلاثة أيام في مدرستكم مثلا الحين في اللغة يختلف يعني ترى الجملة التي جاء فيها نضرب مثال عجيب حدث مع الكبار الثلاثة قال رجل يا يعبق بكر اقسمت اختبار ثلاثه ابو بكر وعمر وعلي فهنسيب على اي حد من هؤلاء ثلاثه كلهم كبار ان شاء الله بل آه بل آه بل يسأل ابا بكر يا خليفه رسول الله اقسمت ان لا اكلم زوجتك حينا قال بالليل اطلبها الصبح اكرمها بالليل حينن خرج وجد عمر قال يا ابن الخطاب أقسمت أن لا أكدم زوجتي حينا قال لا تقدمها إلى قابل السنة الجاية رجل حسن قال يفسس القرية أبو الحسن أبو الحسني الحسن يا علي ابن أبي طالب أقسمت أن لا أكدم زوجتي حينا قال لا تقدمها إلى يوم القيامة فده من في المغرب يكون كلهم مع بعض ونحن نشوف القسل صحيح وجد الله في الإمام عمر وعبي الفتق التفق في المجلس وخلصوا بالصلاة رح مسك الخلال أنا أسألكم سؤال واحد أخذ إجابات متعددة ثلاثة إجابات متعددة م. قال أبو بكر لما سألتني لقد أقسمت أنت على زوجتك أن لا تكابلها حيما خطر بباري قول الله عز وجل فسبحان الله حين تنسونا وحينا تصبحوا وحين فالحين عند أنت أقسمتها أقسمت بالنهار تكلمها بالليل الآن يجي... النصر جاء عندي كده الله أما عمر قال يا أخي الإسلام عندما سألتني أنك أقسمت على زوجة كده تقدمها حينا قال ربنا تؤتي أقولها كل حين بإذن ربه والشجر تطرح في, إيه في السنة وارفة كده ما سألت جيد فسايد ابن علي قال والله أنا كنت أردده عندما أنت سألتني ولتعلمن نبأه بعد حين يوم القيامة الحقيقة تظهر <تصفيق> الله وكفى قال فجلس الرجل على ركبتي ووضع عليه بين راسه قال وبيعكم آخذ قال خذ رأي الله تعالىزين فكر يعني فرصة جاتك وده خذ خذ خذ بهذا الرأي فتمتعوا في ذا ااا حتى حين هذا ما هو في حيم وفي حيم حنا حينه يعني جاء رجل هلاك أجله حينه. هل أتى على الإنسان حينه من الدار؟ نعم يأكل شيئا من آه القرآن. ففي هذا الحين ففال ال ال المسلم سبحان الله. حتى حين. عندما يقرأ القرآن هذا الحين هو الذي وقتهم بيجي سيدنا صالح أن أنتم إن لم طالما انقتلتو أو عثرتم النقى سوف يأتي تأتي قومه إيه يأتي إذن هو حذرهم؟ لا تقتلوها لا تمسوها, تمسوها بسوء فهذا عليكم هذا واضح يعني المدير واضح وكدبوه ايضا نرى خلاص لا لنا مع هذا المدير مرة ثانية بعد هذا الفاصل لدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونعود معنا صفوة صفوة ادين الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى وصفة الصفوة ومعنا نرحب بضيفنا الكريم داعي سامي الكريم فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر مرحبا بصدرته الطاعات العانيه سيدي في الآيات التي تناولت قصة سيدنا صالح في سوره الشمس جاءت بعد قوله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فالفهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد من دساها كذبت ثمود مباشرة فهل هنالك من رابط الله اكبر أولا سورة الشمس يتمثل ال... هذا القطاع الموجد من مركز يلخص قصة صالح مع قومه أو قصة الحق مع الباطل وقصة النفس الإنسانية يلخص القصة في... كلها. كلها في وجودها وتقواها طيب. أولا ونفس وما سواها الذي سوى نفس هو الله ونام بالله سواها على ماذا على حب الخير وكرهية الشر نعم هذه تسوية الناس ولكن ألهمها أعطاها فجورها وتقواها ليكون لها منافذ اختيار مش أجبرها لا فعلها مح فماذا فماذا أعطاه ما الطريق الذي يوصلها إلى إلى إلى التقوى نعم الطريق الذي يبلقها في الإيه في النار في النار في في في فجور فألهمها فجورها وتقواها وبدأ بالفجور لأنه أقرب إلى النفس محبب إليه محبب إليه الناس جبلة ج... ع... هي تحب تحب البحر تحب أزنة اللي نسحب والشواهد اللي كذا محبب إليه تحب البحر دائما عبنا ال... ال... النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن فحر. ال... عن عن ال... الأبرص والأقرع والأعمى في صحيح مسلم نبتانا من, من... إجازة الحديث الطويل لكن أوجدوا بالجمال ما معنا أوجدوا بالمعنى الرسول يحكي عن ثلاثة من الرعايد أول فبن إسرائيل طيب واحد بكل واحد عنده عها واحد أبرص واحد أقرع واحد عام، فجاء مالك في صورة بشر لأوله، ماذا تريد؟ وقول ثلاثة فقراء، هذه طبيعة الناس ونفسه وما ما فعلها ما في الجرائم، فماذا تريد؟ قال الأبرص جد الحسن، فقد صار يتقذرون الناس، نسخة ببيرة، يبتعدوا عن الله سبحانه الحسن، قال ماذا ماذا تحب من الأموال؟ قال الإبل، قال هذه لك. صار له جلد حسن صار له امر كفر مع الواجبه راح للابرص ماذا تريد القطع هذا الاول راح قال شعر حسن وجلد حسن ومال حسن فصار قد صار يتقذر للناس لك ماذا تريد قال اريد غنمك اعطى غنم له قطعه والشعر الحسن شعر حسن قال انا ارد الى مصري ماذا تحب إن الابقار اه اه اه السنون جاء الملك في صوره بشر قال الأول قال له أعطيني من الله قال لا ليس هذا من الله هذا ورثته كبيرا عن كبر كبر كذ... يا الله شوف بنص الحديد على ورث كابرا كبيرا عن انا انا دا انا, أنا, أنا الباشا سبحان الله ف ف يقال بيحدث وقاعد يعني الباشا الحذاء اه الحذاء والله ربنا يستر الامر الله لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا ربنا يبارك فيهم في المغرب العربي بعض القرى الجزائر بعضهم يعني مش كلهم ينظر الى المرقعه يعني ان شيء من البداوه قولك أستمر أحساك الله لكن أنا أحب أهل المغر الجميع <تصفيق> فالأول قال مالي ورثته كاذر عن كاذر قال أنا كنت وكان أبرس وكانت قذر قال أنا ولدت سليما وولدت غنيا ابن غني ذور ذور في التاريخ زور تكملوناس يزورونا تاني. اللهم الله, الله يرحمه. قلنا الغزل. قبل نتكلم عن أفراد هذه من هذه الجماعات يعني. ولاحظت الشيخ هؤلاء سوف يذهبون إلى قيامة التاريخ. وقام يسألني زا... يا وإيش ذنب قيامة التاريخ؟ <تصفيق> إذا التاريخ من رأسي. ها جينا راحنا إيه للقراء. فالك... اللي كان قراء. إيه كان اللي أبو شرحه. هذا عطيني قال لا هذا ورثك أمر عنك. قال أما كنت اقرا تقدرك أنه فصار لك شعر حسن وما لحسن قال لا إنما ورثه كافرة عنك حول ولا خطه إلا لله الثالث الأعمى أعطيني المال قال خذ انظر أي الأبطال تشاء خذ فقد كنت أعمى فرد الله إلي بصر وكنت فقيرا فعلاني الله من فضله فبقيت نعم هذا وعاد إلى الثاني برسه وإلى الأول قراعه ومحيت الأموال أزالت النعم لأنه ما شكر ونفس وما سواها فالهمها هيه فهيه نعم دول نعم النفس بعد ألهمها، فهمت. الأعمى أخذ الغ... أخوها الغالبية فاجرة، هل أصل سلسلتين وثلث، وثلاثة ثلاثين وثلث، ده في ده مس فاجرة فاجرة. فاجرة ما وما هم. فقضيت ونفس ومهووها، فألهمها أي أعطاه هذه ذك طريق الخير ولي الشر. نعم. فألهمها فجورها. لا فقها. قاد من زكاه. مثلا ربنا ألهمني أدي فجوره فأنا زكيت نفسي بدايتنا صحيح خلاص نفسي أعتقد لا قد أسلحها يفرح. خلاص من المفلحين طب دلالة هذا بربط بي كذبة ثامود بطلها ما أسلحها من نزكتها وقد من, من, من, من, من دستها من, من, من, من دخلها في في الفجور في وضعها سبحان الله مشكور على هون من جلسه خبأها خبأها في الظلال خبأها في الفجور فصار الفجور يعلوها ويصفلها يعني فصار الجو ها. كلها من كل كل سبحان الله فسال الشيخ مالك من طقم من فوقي السحاب اذا احد يراه ولم يقدره استغرب راسه قلنا عجيب فهو دسها دخل داخل الفجور فصارت فاجره يله ضاع بالنفس يا لطيف فانطفات هذا الله معقول يعني قالوا الناقه والناقة تخرج واي شيء كذا ورغم جاز ارضها تكسره كذا بس اموده بيطغى واحد هم, أنفسهم هم داخل العصيان وداخل التمرد وداخل المعصية. سبحان الله. بلستهم إذا بعث أشطاها فجاب القائل الفضيلة من أخرها لي نستحي دي عشق ثمود عشق ثمود. وهم أشقياده لماذا؟ لأن مترق الشقي يطوم بشقائه حتى ما بعوض الترقيات. نحن في كلامنا العم نقول فلان سئ لا والعذب الله الشقي لا لا نقول هذا الولد شقي. هذا ولد نشاطه كثير عفريت شوية نضح شوية لكن لكن شقي حقي. إنما الشقي هو من حجب عن رحمة الله يا رب راح نقول هذا على الأولاد آمين الذي نشاطه الذين شوعدو في الجنة ماذا رمل الذين شقوا نعم بالنوازع نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بالسعة أسمع لأن يقفوا على يده, يده. لابد مثل القائم في حدود الدار يغضب منهم الملأ ما شوف ما, أشوفه ما أشوفه. إذا تركنا هذا المنحرف على على الحراسة أتينا جمع حتى الصراحة الصارعون يدعوا فلا تجابوا لهم ونغضب الملأ لا يغضب ما هم يغضبون الملأ أنا, أنا ذاك شوف هم رضخوا لكلام الملاء شوفنا ما من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وغضب له الناس ومن أسخط الله بريض الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس اوعي يكون همك رضى الناس أرضي الله أولا وإن رب رضيت ربك رضى رب لك الناس إلا لم يرض لك الناس ما ديه للناس قال له حسن يا برس تعالى ما لك كده أنت ولا عايش لحالك في يعني كده تطلع يطلع الدرس من شرح الأثاري وسبحان الله فتجي قال لما ولدت ولدت واحد لزم بطول ولما كبرت حفظت القران حفظ القرآن القران ده ولما صليت وزكيت و و و وحدي واذا مت مت وحدي فين ادخلني اهلي قبري ادخلوني وحدي فان جاءني الملكان فحاسباني وحدي واذا وقفت بين يدي الله وقفت وحدي وعند دخلت النار دخلت وحدي وعند دخلت الجنه دخلت وحدي فمالي وللناس <تصفيق> الله. انا هاجر نفسي بالناس ليه انا في الأخر أنا في اخر انا أنا أعمل به. الآن نقول الناس تقول الناس. تقول أنا ما أرد نه ما هو ذنبي والله. والله. سبحان الله الذي قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا له فسخهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أنا عز يعني لما أقبل هذا إجلاء يا الله يرضى على عمر رضي الله عنه عليه رضي الله عز وجل زوجته وما قلت مفضخ يضع يدو جنب الناس. هل تصلر على مثل هذا من الخطاب؟ هل تصلر؟ ماذا تقول ربك يا مسيح عمر هذه سنه طبيعته فوقف عن حدود الله ابن بعث هنا هنا صدر التحذير الثاني ده ابن الشف هو يعني مندفع هم هم طلبوا النقه وخرجت فكذبوه ده مش كده ده هؤلاء التسعه هنستمعوا بالليل بعد قتل عشان قتل صالح قتل سيدنا صالح انه ويتنه لا لما تشهد هو قتل المصلحين على على مر الزمن سواء قتل مادي أو قتل معنوي أليس في قلوب قوم صالح خلاص سبحان الله طب انت تقتلو ليه تقتلوه معنويا ليه تصغروا أمام الناس ليه تشاهر بيه ليه قست قلوبهم سبحان الله لا نبيثنه واهله ثم لنقول لودي... لنا نقول لنا لودي ما شهدنا ما لك يعني روح التسعه يقتلوه ويفرقوا دمه سبحان الله بين ب... ب... هؤلاء التسعه ويقسمه بالله زي ما و... و... و... تعهدوا معه على الإيمان إذا ظهر في الناقة, الناقة؟ أه... والله ما شهدنا مهلك أهلا أسهل شيء التكذيب والرجوع والنكوث بالوعد والعب هي قضية الكفر على مر الزمن لن... لنخرجنكم أو لتعودون في مدلتنا هذا هو ميزان أهل المال وأهل الانحراف وأهل الفسط وأهل الفجور على مر الزمن أنت آه يتمشي من بلد بقى ولا تعيش في, في, في, في مكان هنا من طريقتي يا ما من ليس معنا فهو ضدنا. قرئه بعث فقال, فقال له لهم نبقى. أيضا ينصحهم من المرة الأخيرة حتى بالأخير ناقص الله وسقياه فكذبوه في المرة الايه في الألف لا الله فعقروها فجمد, فجمد ما عليهم ربهم بذنبهم ليس من عند الله لا لا لا لا, لا, لا بذنبهم بدمه يعني من الدمدمه وهي الصوت الصوت الرعب الشديد وصوت هما أخذوا بالصيحة والرشفة صيحة من فوق والرشفة من أسفل وانزلزلها صيحة ماذا صيحة صوت ض ضع جدا لطيف يقول إيه لما تختلف في الصوت يعني صوت رهيب فملا تحمله وارتجفت الواجه من الله. تحته سبحان الله فدمد معريهم ربهم ماتوا بهذه الكافية ماتوا بهذه الكافية بصيحة وردها صيحة واحد, واحد. أصلا هم هينون على الله سبحانه إحنا قاعدين بس نكبر فينا تكبر فينا والله والله ما كبرنا هؤلاء إلا عندما استظرنا ديننا واصظرنا أنفسنا وتحسب أنك جرم صغير وفيك, وفيك أنطوى عالم الأكبر لنت قوي بالله لنت والله أي إنسان نقول يا رب الله أكبر الله هو القوي نعم ما. طيب يعني قوم سيدنا سيدنا الصالح وصل بهم المآل إلى ما قال إليهم مع نم كانوا صفحة ضارة وكانوا مترفين وكانوا أغنياء وكانت لهم قصور من من الجبال في داخل الجبال يبدو, أيضا. يبدو هذا هو السبب يبدو هذا يبدو ما. هذا هو. عندما لا تشكر فتتكفر حتى آه. إذا أخذت الأرض وزخرفها وزيانها وظننا أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهاراً فجعنا حصيناً تعلم تعلم الناس هي كذا هي كذا ناس قبيس وترك أيام مدا مداوينها بين الناس أيام مداولة والكفر مملة واحدة بس الكفر سموت في إجرام أكثر من عاد لأنهم أرادوا قتل النبي ناس عرف انهاء طبعاً الناس نقتل أخطر. ونقتل وكانوا بالمرة مفتي القبيس يا أما ما أود التركيز عليه أنهم علوا بالحضارة أمورهم المادية والمالية والاجتماعية مريحة. يبدو يبدو هذا. يعني في الترف؟ يبدو يبدو أن الترف إنما يحيطه شكر ورؤية ليد المنعم سبحانه وتعالى لم تجد خيرا. هم نفسه الله سبحانه وتعالى ما. تمام تمام تمام تمام. خلاص يعني ذكر النعمة ونسي المنع خلاص. بل بالعكس استخدم النعمة في إغضاب المنعم تخيل أقول لك شيء تجيب ابنك مثلا قلم هدية. أضرب الطالب، ثم أكتب فيك شكوى للإدارة. استخدم ما أنعمت أنت لي عليه ضد في في, في الإدارة. تاكلنا عباد المجرمين. إذا أخذوا نعم بتعرب لنا سبحانه وتعالى، بفي أنت نظرت إليهم، ولا في هجأت لهم في إغضاب الماء والعنف وجدوا إغضاب المنه. هنا نقطة يعني يطيب لنا تعرض إليها ولو في مجالها. سيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح. حدث عقاب جماعي لأقوامهم على حياة أعينهم وهم بين ظهرهم. ما حدث لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ تعرف ما ترى ما حدث هذا؟ هوقف هذا الأمر. يعني هم هم رأوا هذا العذاب بأقوامهم؟ ما لا ما هو ما هو لما أرسل الله عليهم الدخالة قالوا في بداية الدعوة الله سبحانه وتعالى. فكان وبعدين حتى أصيبوا مجاعة في في في مكة. ففصاروا يقولون ال العلجز العلجز اللي هو الصوف بتاع الغنم. يا لطيف قال ابو سفيان يا محمد اسالك بالله وبالرحمن ان تكشف عنا هذا العذاب فقال يا رب يا رب يا فكشف الله لكن ما اشترطوا على انفسهم ايمانا نكمثل في الله في فيكم, فيكم بارك الكرام فيكم باسمكم جميعاً ضيفي الكبير الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي يضمن لقاء قبل هذا النوع من الله الدنيا نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يسركون